في هنا على الله شققا وأننا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذلا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظن كما ظن الله أحدا وأما لمسنا السماء فوجدناها مرئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا يجد له شهابا وصدا وأما لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأما ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هردا وأما سمع الهداء من نبي، فمن يؤمن بربه فلا يخاف رخس ولا رقى.